وهنا ذكر ما يتعلق به التحاكم فلم تر إلى الذين يزعمون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والمراد بالطاغوت هنا معنى خاص ليس المراد به مطلق الطاغوت وإنما المراد به حكم غير الله ورسوله والحاكم كذلك حكم والحاكم وليس مطلق الطاغوت وقد امروا والامر هو الله عز وجل أمرهم امرا لا لبس فيه ولا خفاء أن يكفروا به أي بهذا الطاغوت والتحاكم إليه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان هنا جنس يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن أن يضلهم ضلالا بعيدا ان يوقعهم في الضلال ولو تدريجا عرفنا أن الضلال البعيد والضلال المبين يطلق القرآن ويراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر وكذلك هنا قال أن يكفر به أي كفرا اكبر هو الأصل فيه اطلاق الكتاب والسنة إذا أطلق الشرك فالمراد به الاكبر وإذا أطلق الكفر فالمراد به الاكبر فالتحاكم الى غير شرع الله تعالى يعتبر منه من النواقض والتحاكم مراد به طلب فض النزاع بين اثنين فاكثر طلب فض النزاع بين اثنين فاكثر قال شارحنا رحمه الله تعالى ترجم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الايه الداله دلالة دلاله منوع الدلاله هنا الدالة على كفر مطابق دلالة نصية دلالة نصية ليس استنباطا لأنه قال ماذا وقد امروا ان يكفروا به إذا هم أمرون به بالكفر به بالطاود وإذا كان كذلك فإذا وقعوا فيه فقد كفروا تدعى عن إسلام هي نص فيه في الباب نص فيه في الباب قال الدالة على كفر من اراد أراد التحاكمة إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكل حكم غير كتاب الله تعالى وغير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حكم به بالطاغوت هذا نص في الباب وإن كان مع ذلك مع إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله ولذلك عبر بالزعم قال ماذا يزعمون أنهم آمنوا ودل ذلك على أنهم يدعون الإيمان وجعله الزعم لأن من وقع في الكفر الأكبر إذا زعم الإيمان فهو زعم كمن أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر في العبادة وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم لا إله إلا الله والصلاة والصوم هذا زعم يعتبر ايمانا ظاهرا تلبسا به الإسلام ولكنه في الحقيقة ليس الأمر كذلك وهنا كذلك يزعم ماذا أنه يتحاكم إلى شرع الله تعالى وهو في الباطن ليس الأمر كذلك اذا فرق بين الزعم وبين أن يقوم الإيمان الحقيقي بالقلب إذا قام الإيمان الحقيقي بالقلب امتنع أن يقوم به نقيضه فمن اعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة امتنع الشرك الأكبر يعني لا يصرف العباده لغير الله تعالى ولو صرف العباده لغير الله تعالى حينئذ عرفنا أن هذا الذي هو الاعتقاد بأن الله تعالى متفرد بالعبادة أنه مجرد الزعم يعني لم يعتقده اعتقادا يؤثر في عمله لأن المراد بالعقيدة التي تكون في القلب وهي شرعية الذي هو الإيمان والتصديق المعرفة المراد بها ما أثر ما يقتضي قولا وعملا، وإذا لم يقتضي قولا ولا عملا ولو ادعى أنه موجود فلا عبرة به فلا عبرة به فمن صدق بالقرآن ولم يعمل به مطلقا هذا لم يصدق بالقرآن صحيح؟ ولو ادعى القرآن ماذا؟ من عند الله تعالى وأنه كلام الله تعالى وقال بأن الله تعالى أنزله ليحكم به بين الناس زعم ذلك بقلبه ادعاه بقلبه ونطق بلسانه لكنه لا يتحاكم إليه مطلقا عرفنا أن هذا ها أن هذا مجرد زعمه لماذا؟ لأنه لو اعتقد بقلبه عقيدة شرعية صحيحة لاقتضى ماذا؟ لاقتضى العمل فلما انتفى العمل حين دل على انتفاء الباطن ولو ادعاه بلسانه لا يقبل لا لا يقبل صار من قبيل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولذلك مطلق الإيمان عند أهل السنة والجمعه ويدخل فيه ماذا الحكم والتحاكم أنه إذا ادعى الباطن ولم يكن ثم أثر في الظاهر لا عبره به أليس الإيمان مركب من ثلاثة أركان إذا وجد الباطن الاعتقاد والزعم أن الاعتقاد موجود في قلبه، ولكنه لم يتكلم، لا ينفعه، صحيح؟ أبو طالب صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أبع أن ينطق. إذا ما نفعه هذا التصديق؟ هنا كذلك. ما يتعلق بالتصديق بالوحي لا بد أن يثمر ماذا؟ أن يثمر عملا فإذا لم يثمر عملا، حينئذ استدللنا بذلك على انتفاء التصديق من؟, من قلبه، لأن الشرع لم يطلب من العبد أن يصدق مطلق تصديق وإنما المراد به تصديق خاص جميع ما يتعلق بالشرعيات المراد به تصديقات خاصة ولذلك لو سلم كما قال من تيميه رحمه تعالى أن, أن الإيمان في لسان العرب هو التصديق يعني يقال فيه تصديق خاص يعني التصديق القلبي المستلزم لقول اللسان المستلزم لعمل الجوارح والأركان مستلزم بمعنى أنه لو لم يترتب عليه اللازم انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم هنا كذلك ما يتعلق بالتحاكم إلى شرع الله تعالى يدل ذلك على انتفاء التصديق من من القلب هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه تعالى لأن الايه نص في ذلك قال ألم تر للذين يزعمون أنهم امن ما قال ألم تر الذين آمنوا لأنهم لو آمنوا لتحقق الوصف بهم حين إذن امتنع أن يريدوا ماذا أن يتحاكموا إلى غيره شرع الله تعالى، لكن لما كان الزعمان حينئذ يتصور أن يجمع بين أمرين، المنافق الذي انتفل الإيمان من قلبه يتصور أن يجمع بين النواقض وبين زعم الإيمان، وأما المؤمن الحق فلا، كذلك إذا اعتقد أن الله تعالى متفرد بالعبادة امتنع أن يصرف العبادة لغير الله تعالى، وإذا اعتقد أن الله تعالى والحاكم وحده دون ما سواه إن الحكم إلا لله ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى امتلعة. أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله يعني الوحيين كما ذكر ذلك في سبب نزولها أي الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما انظر في رجلين فقط من الأمة ليست الأمة كلها وإنما في رجلين يهودي ونصراني. قال في رجل من الأنصار ورجل من اليهود رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذلك الذي من الأنصار يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف يعني اليهود اختار ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأنصار وفيه شيء من النفاق اختار ماذا حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ذكره المصنف أو وجه آخر بسبب النزول أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطل الكفر أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية أو غير ذلك والآية اعم من ذلك كله يعني لو كانت هذه الأسباب صحيحة أو ليست بصحيحة حليلا الآية ماذا؟ عامة والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لأنه قال لم تر إلى الذين؟ يزعمون اذا لفظ عام هل يدخل فيه ماذا كل من اتصف بما دلت عليه الايه واذا قيل بانها نزلت المنافقين هل المنافقون من حيث الباطن كفار اليس كذلك لا يجعل ماذا لا يجعل الحكم هنا مناطا بالمنافقين لان بعض الناس اذا جاءت مساله التحاكم قال هذه الايات الواردة التي يستدل بها من يكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية ونحوها قال هذه الآية نزلت في ماذا في المنافقين كما أن أولئك الزنادق إذا جاءت الآيات الدل على كفر من عبد الوثن قالوا هذه آيات نزلت في المشركين الاصليين المشرك أصلي وهنا نزلت في ماذا في المنافق إذا من فعل فعلا لا يقاس عليه لا يقاس عليه وهذا لا شك أنه كفر هذا كفر لأنه تكذيب للنصوص الشرعية ورد ل كلام الله تعالى وحكمه قال ولايه اعم من ذلك كله فحيث كان التوحيد اراد ان يعلل فحيث كان التوحيد هو معنى شهاده ان لا اله الا الله لما كان التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر كفرا اكبر اراد ان يبين ذلك أنه داخل في ضمن ماذا التوحيد في ضمنيه التوحيد داخل في شهاده ان لا اله الا الله لأن لله الحق هو الحاكم كذلك عندما نقول لا إله, إله فعال بمعنى مفعول إذن هو المعبود ولن يكون كذلك إلها إلا إذا كان هو المتفرد به بالحكم كما أنه جل وعلا متفرد به الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى اخره فهو كذلك متفرد بماذا بالحكم فلا يحكم بين العباد في الدنيا ولا في الآخرة إلا, إلا الله عز وجل اذن تفرده بالحكم كتفرده به بالخلق لا فرق بين هذا وذاك هذا هو العصر هذا هو العصر قال فحيث كان التوحيد هو معنى شهاده ان لا اله الا الله يعني إفراد الله تعالى به بالعباده مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له يعني الشهادة الأولى هل تصح دون الشهاده الثانيه ام لا هل يصح الايمان لا يصح لا يصح وإنما وقع النزاع في ماذا هل يثبت له الحكم يعني الإسلام الحكم بمجرد النطق بالشهادة الأولى أو أنه لابد أن يأتي بالثانية هذا محل نزاع بين الفقهاء بين الفقهاء يعني لو قال اشهد ان لا إله إلا الله نحكم عليه بأنه مسلم حكما ولو لم ينطق بالشهادة الثانية لأن الأولى متضمنة للثانية أو مسلزمة لها وعند بعض الفقهاء لا لابد أن يأتي بالثانية فلا نحكم عليه بكونه مسلما ونجعل الإسلام هنا حكمي قبل المطالبة بما دلت عليه لا نجعل ذلك إلا بماذا بشهادتين, بي بشهادتين وهنا بين أن شهادة الأولى متضمنة مستلزمة للشهادة الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله قال مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له وذلك هو الشهادتان ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا ركنا واحدة كما في حديث عمر بني الإسلام على على خمسة وعد الشهادتين بركن واحد إذا الثانية داخلة فيه في الأولى كذلك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كفت عن الثانية لأن الثانية تكون داخلة في في الأولى لما كان الأمر كذلك نبه المصنف شيخ الإسلام محمد عز تعالى على ما تضمنه التوحيد والسلزمه لأن البحثون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وذكر مسألة ماذا التحاكم الى شريعة الله تعالى قد يقول قائل ما العلاقة بينها وبين التوحيد قال هي جزء من التوحيد جزء لا يتجزى من التوحيد فالبيان لي معنى التحاكم وما يتعلق به من كونه يجب إفراده افراد الله تعالى بالتحاكم يعني شرعا وأن صرف التحاكم لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر في أصله أدخله في ضمن أبواب كتاب التوحيد إلا فرق بين من يذبح لغير الله تعالى وبينه من يتحاكم إلى غير الشرع الله تعالى هذا هو الأصبع قال رحمه الله تعالى نبه المصنف على ما تضمنه التوحيد والسلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع في موارد النزاع مطلقا هو لكن التحاكم إنما يظهر أثره متى في النزاع ولذلك قال تعالى فإن تنازعتم وليس المراد أنه لا يرجع للشرع إلا عند التنازع وإذا اتفق الناس على أمر باطل لا يحتاج الى ان يرجعوا إلى الشرع لا وانما المراد ان الناس إذا ارادوا إذا حصل بينهم تنازع لابد من فض النزاع فض النزاع والكلام مع مسلم والكلام هنا الحديث مع مسلم في الأصل فعينذ يكون ممتثلا للشرع فما اتفق عليه المسلمون عمل به وما وقع النزاع حينئذ من الذي يفض النزاع بين الله تعالى أن فض النزاع لا يكون الا به بشرعه الا بشرب بل هو محصور فيه في ذلك إن الحكم إلا لله قال من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع اذ هذا اذ تعليل هذا اذ للتعليل اذ هذا اي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع هو مقتضى الشهاده ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن مقتضى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله أن يكون ماذا أن يكون فضل التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا إن كان حيا إلى ذاته إن كان حيا وإلى سنته إن كان ميتا عليه الصلاة والسلام فمن عرفها لابد له من القياد لحكم الله عرف الشهادة الثانية لابد له من القياد لحكم الله والتسليم لأمره الا لا يعارض والا ينقاد لشرع غير شرع الله تعالى والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن لا إله إلا الله ودخلت فيها ماذا شهادة أن محمد رسول الله ثم عدل إلى تحكيم غير رسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته لأن معنى الشهادة أن يقول بلسانه ما اعتقده بقلبه وهو يشهد أن محمد رسول الله مقتضى الشهاده في الشرع ماذا مقتضى الشهاده الا يحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عدل عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه كاذب في شهادته كاذب في في الشهاده لابد ان يكون ثم لفظ اشهد أن محمد رسول الله يعتقد بباطنه الا يتحاكم الا الى شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا تحاكم الى غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فقد بطلت الشهادة، بطلت الشهادة، وإذا بطلت الشهادة لم يكن موحدا لم يكن موحدا كمن صرف العبادة لغير الله تعالى، ومن صرف الحكم لغير الله تعالى كلاهما يعتبر شركا قال، فقد كذب في شهادته، ومعنى الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله، هذا الزائد. بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرت ليس المراد أن الحكم والتحاكم محصور في ماذا؟ في فضل النزاعات لا لو تعارف الناس هكذا ونشأوا على أعراف مخالفة للشرع واتفقوا عليها ولم يتنازعوا هذا كفر نعتبر تبر كفر لو اتفقوا وإنما أراد ماذا أن الآية في ظاهرها فيما يتعلق به بالتحاكم والتحاكم مراد به فض النزاع بين اثنين فأكثر قال في فصل خصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون هذا السفهام إنكار السفهام إنكار وتبكيت قالوا بكت زيد عمرا تبكيت عيره عيرهم وقبح فعله ويكون التبكيت بلفظ الخبر كما في قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا تعيير أو لا تعيير هذا ماذا قد فعله كبيرهم قال فانه قاله تبكيتا وتوبيخا على عبادتهم الأصنام قال الرحمن تعالى وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطن لان كل ما سوى الكتاب والسنه فهو ماذا طاغوت واذا كان طاغوتا فهو حق او باطل لا شك انه باطل ولذلك قال ورغب فيما سواهما اي سوى الكتاب والسنه من الباطل من من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا كما تقدم من قول ابن القيم من حيث المعنى العام وإلا المراد به اخص يعني هو يعتبر فردا من افراد ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لأن المراد بالطاغوت هنا معنى خاص يفسر بماذا؟ بالعدول عن الكتاب والسنة ويفسر بالحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى فعينئذ هو فرض من أفراد الطاغوت وليس مطلق الطاغوت فاراد تعريف نقيم رحمه تعالى قد يقال ماذا أنه فيه توسعنا توسع لأنه قد يفضي إلى أن لا يفهم الطالب أو الناظر أو الباحث المراد بالطاغوت لأن تعريف النقيم واسع قال رحمه الله تعالى كما تقدم من قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطغط كما يكون طغط عبادة كذلك يكون ماذا طغط حكم والمراد به الثاني هنا مراد به الثاني من معبود هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة أو متبوع أو مطاع متداخلان وبوب فيما سبق باعتبار الاتباع اتباع العلماء فيما حللوا ما حرمه الله تعالى أو بالعكس أو الأمر أو مطاعن فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت إذن ما الوجه من ذكر تعريف من القيم رحمه الله تعالى نقول الأولى أن ألا يذكر تعريف القيم هنا الأول أن ألا يذكر لماذا؟ لأنه قد يفهم أن معنى الطاغوت في الآية أعم وليس الأمر كذلك بل المراد به فرض خاص واحد حينئذ يفسر به ويجعل ماذا؟ يجعل تعريف المقيم القيم أنه شامل له بمعنى أن هذا فيه تجاوز تجاوز حده هذا الأصل الذي تحكم إليه ألا يتحاكم إليه حينئذ جعله ماذا؟ رفعه عن منزلته وجعله ماذا؟ فيصلا بين الناس هذا لا يكون إلا من خصائص الألوهية حينئذ جعل لغير الله تعالى ما هو لله وهو فضل النزاع وفضل النزاع لا يكون إلا لله تعالى هذا معنى التجاوز أما من حيث المعنى العام فالاصل هنا أن يفسر به بمعنى خاص ويقول الطاغوت في الآية المراد بها الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى لأنه قال أن يكفر به إذن سينزل الحكم مباشرة على هذا الفرد صحيح؟ لأن حكم هذا الفرد الكفر والمراد به ماذا؟ الكفر الأكبر أي يكفر به أي بهذا الطاغوت ما هو الطاغوت معنى عام؟ لا ضع الناظر الباحث وإنما يأتي بالمعنى الخاص بالمعنى الخاص انتبه لهذا فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاووت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به الضمير الى إلى الطاووت والمراد بالكفر هنا ماذا؟ إذا أطلق الكفر المراد به الأكبر, المراد به الأكبر. أي بما جاءهم به الطاووت الذي يتحاكمون إليه فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يحكم ومن كان يحكم بهما أي بالكتاب والسنة ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن الهاب رحمه تعالى كما في آخر الأصول الثلاثة أن الحاكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت من رؤوس الطواغيت اذا عندنا ماذا؟ عندنا حاكم وعندنا متحاكم صحيح؟ المتحاكم لا يلزم أن يكون حاكما فهؤلاء المتحاكم لا يلزم ان يكون حاكما والحاكم ها. بغير ما انزل فهو متحاكم فهو متحاكم لماذا لانه شرع جعل شرعا حينئذ اتخذ ما, ما ليس شرعا شرعا وعدل عن الكتاب والسنه الى حكم الطاغوت قال هنا فمن حاكم الى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير الكتاب وسنة رسوله فوطاوته وكذلك من عبد شيئا دون الله يعني أراد أن يفرق بين النوعين بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الحكم ومر معنا ثم فرق من حيث الجملة بين النوعين وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاوت فهو الذي دعا إلى كل باطن وزينه لمن فعله وهذا ينافي التوحيد ينافي التوحيد فإن التوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله فمن دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول ورغب عنهم وجعله شريكا لله في الطاعة شريكا لله فيه في الطاعة يعني يعود إلى شرك الطاعة وخالف ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله به في قوله فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه الآية لا يؤمنون في نفي أصل الإيمان هذا ظاهره أصل الإيمان وإن كان قد يستدل بعض اهل علمك ابن تيميه وابن قيم رحمه الله تعالى بما بهذه الآية على نفي الإيمان الواجب لكن في, في النص وظاهر النص هو النفي باعتبار أصل الإيمان فمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرضى بحكمه أو لم يسلم أو لم ينقد هذا مروق عن الإسلام يعتبر مروقا عن عن الإسلام قالوا في آية الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنكر الله زعمهم الإيمان وأكذبهم لا يكفي أن يدعي الإيمان ثم يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى لا يجتمعان كمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ثم يعبد غير الله تعالى يسد للصنم هل شهادة أن لا إله إلا الله كافيه لا ليست بكافية حينئذ هذا يعتبر ماذا يعتبر زاعما للإسلام والتوحيد وليس محققا للتوحيد لأن المدارة على القلب باعتبار الأصل. ولا ولابد أن يكون مؤثرا بد أن يكون مؤثرا فالتصديق شرعي ليس لغويا وكذلك المعرفه معرفه الله تعالى بالقلب شرعيه وليست لغويه والا ابليس ها يعرف ربه ساله لا ربي هكذا قال ربي بما اغويتني ربي اذن استسلم لله تعالى وعرف ربه وكذلك فرعون يعرف ربه اذن المعرفه ليس المراد بها ماذا المعرفه اللغويه وانما المراد المعرفه الشرعيه التي ينبني عليها ما يتعلق باللسان القول وكذلك بالعمل بالجوارح والاركان وكذلك التصديقات في جميع موارد الشرع الإيمان بأنواعه التصديق بالملائكة التصديق بالأنبياء والرسل وكذلك التصديق بالكتب والتصديق بالله تعالى بذاته وبأسمائه وصفاته إلى آخره قال وفي آية الباب أنكر الله زعمهم الإيمان جعله زعما وأكذبهم لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم يزعمون من نفي إيمانهم ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا لأنه لو قال ألم ترى إلى الذين آمنوا حصل تعارض بين الآية وبين أولها لأن الذين آمنوا معناه ماذا ألم تر إلى المؤمنين وحينئذ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يجامع الإيمان صار ماذا صار النهي عنه نهيا عما يكون منافيا للكمال الواجب وصار قوله أن يكفر به الكفر الأصال صحيح أو لا إذا قال لم تر إلى الذين آمنوا بمعنى ما الذين آمنوا عرفنا أن الموصول مع صلاته في قوة المشتق حينئذ يكون في قوة قوله ماذا لم تر إلى المؤمنين إذن هم مؤمن أثبت لهم الإيمان ومع ذلك تحاكموا إلى غير شرع الله تعالى إذا صار معصيه صار معصيتا لكن أكذبهم فجعل هذا الإيمان مزعوما إذا لا حقيقة له وهذا معناه ماذا أنه نافى أصل الإيمان نافى أصل الإيمان انتبه لهذا قال لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب هو فيها كاذب زعم هذا في, في الأصل وقد يقال زعم ماذا بمعنى قال يعني مراد فاليل قال زعم رسولك كذلك يعني قال رسولك ولكن في الغالب للقيد بالغالب زعم الذين كفروا أن لا هذا انما أراد به الدعوه الكاذبة التي لا دليل عليها إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته موجبها وعمله بما ينفيها يحققه قوله يعني يؤكد ذلك أن الإيمان مجرد زعم قوله ماذا وقد أمر ان يكفروا به إذا أنت مأمور بالكفر بماذا بالطاغوت إذا لا يتحاكم إلى الطاغوت فإن تحاكم إلى الطاغوت فالإيمان يكون زعما كذبا لأن هذا التحاكم يكون ماذا منافيا لأصل التوحيد منافيا لي لأصل الإيمان قال يحققه قوله قد أمر أن يكفروا به قال الشارع شخص الإيمان فيه دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه يعني لابد أن يعتقد أنه داخل في مفهوم قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ولو لم يتحاكم لابد أن يعتقد أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر كفرا أكبر وإلا ما صح. ما صح إيمانه ما صح إيمانه لابد أن يعتقد هذا وليست القضية مرتبة على ماذا على من ذهب أو لم يذهب لا حتى أنت وانت جالس لابد أن تعتقد ماذا أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى كفر أكبر مخرج من المله يعني كما أن السادد للصنم يعتبر كافرا وكذلك المتحاكم في الاصل يعتبر ماذا يعتبر كافرا السجود للصنم كفر أكبر كذلك التحاكم يعتبر ماذا يعتبر كفرا أكبر اذا داخل في مفهوم قول فمن يكفر بالطاغوت وهنا ذكر ماذا يتحاكمون إلى طاغوت إذا الطاغوت هذا فرد من الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت جنس وله أفراد وهذا المذكور في هذه الآية ماذا فرض من أفراده فهو داخل في مفهوم الآية السابقة آية البقرة قال هنا دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه لابد أن يعتقد ولابد أن, أن يتركه قال لأن هنا قال لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ركن التوحيد الذي هو ماذا؟ النفي فمن يكفر بالطاغوت هذا مقابل لقوله لا اله فاذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا لم يكن موحدا انظر المصنفون رحمه تعالى ماذا يربط بين مساله التحاكم وبين مسألة الكفر بالطاغوت التي هي الجنس التي هي ركن في التوحيد في لا اله الا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، تصح الأعمال بصحة التوحيد، لأنم لا يرتميع عمل صادح مع فساد التوحيد لا يرتميع إلا عند الجهميه إلا عند الجهمية. حينئذ هل يجتمع فساد التوحيد؟ عدم التوحيد ما اريد التوحيد باطل التوحيد عباده كغيره كالصلاه تبطل او لا تبطل صلاه تبطل ثم مفسدات ومبطلات والصوم كذلك سائر العبادات لها نواقض ولها مفسدات ولها مبطلات وكل ركن من أركان الإسلام خمسه ثم مبطلات ومفسدات وكذلك التوحيد له ماذا له مبطلات وله مفسدات فاذا بطل التوحيد فلو عمل ما عمل من الاعمال فهي باطله فاسده وهي باطلة ولذلك قال والتوحيد هو اساس الايمان الذي تصح به الاعمال وتفسد بفساده كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اراد ان يبين رحمه تعالى العلاقه بين تحاكم إلى شرع الله تعالى مع التوحيد والعلاقه كذلك بين تحاكم الى غير شرع الله تعالى مع الكفر بالطاغوت نريد يكون نكون ناقض من نواقض الإسلام. قال وقول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بعيدا أي يوقعهم في الضلال ولو كان على جهة التدريج يعني أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاووت عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا فيجور بهم جورا شديدا فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاووت مما يأمر به الشيطان كل معصية وكل كفر وكل شرك لما ماذا يأمر به؟ الشيطان ولذلك فسر بعض السلف الطاغوت بالشيطان به مشى وكل طاغوت من افراده فراجع الى الاكبر الشيطان قال فيجور بهم جورا شديدا فبين تعالى في هذه الايه ان التحاكم الى الطاغوت مما يامر به الشيطان ويزينه لمن اطاعه وان ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى لأنه قال ماذا يضلهم ضلالا بعيدا, بعيدا بعيدا أبعد ما ما يكون وأبعد أنواع الضلال هو ماذا الكفر ليس بعده ضلال ليس بعد الكفر ذنب كذلك ليس بعد الكفر ضلال وإن كان جنس المعاصي يعتبر ماذا يعتبر ضلالا لكن أبعد ما يكون هو الكفر لذلك ذكر الشيخ الامير رحمه تعالى في الأضواء أن هذا التعبير في القرآن بالاستقراء لا يصدق الا على ما هو مكفر اعتبر ماذا كفرا اكبر ضلالا بعيدا ضلالا مبينا ولا يطلق الا مع الكفر الاكبر والشرك الاكبر قال ويزينه لمن اطاعه وان ذلك مما اضل به الشيطان من اضله واكده بي بالمصدر اين المصدر ضلالا أن يضلهم ضلالا ضربت ضربا إذا ليس فيه شيء الا ماذا الا التوكيد توكيد للمصدر توكيد للمصدر مصدر الذي وماذا الذي اشتق منه الفعل أن يضلهم ضلالا ضلالا هذا توكيد للضلال الذي تضمنه الفعل قالوا أكده بالمصدر ووصفه بالبعد بعيدا فدل على أن ذلك من أعظم الضلال ليس بعده ضلال والبعد عن الهدى فلا يمكنهم الرجوع إلى الحق ابدا إلا إذا تابوا تاب الله تعالى عليه أما مات على ذلك فليس بمسلم ولذلك قال الشخص سليمان رحمه الله تعالى وفي الآية أي هذه الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاوث من الفرائض من الفرائض وأن متحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم بل ولا ولا مسلم يعني قال أن يكفر به فاذا لم يكفر به لم يكن موحدا لانه يعتبر ماذا مرده إلى توحيد الى توحيد الله تعالى قالوا في الايه على أن ترك التحاكم الى الطاغوت من الفرائض وان المتحاكم إليه الى الطاغوت غير مؤمن بل ولا مسلم بل ولا ولا مسلم قال واذا قيل لهم تعالى اكمل الايات هنا واذا قيل لهم تعالوا اي اقبلوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدون رأيت المنافقين ما قرأتهم هذا سياق اقتضى ماذا مقام اقتضي أن يأتي بماذا بالضمير رأيتهم الذين تحاكموا لكن قرأت المنافقين هذا في إظهار في موضع الإضمار إظهار في موضع الإضمار لفوائد منها أن هؤلاء كانوا منافقين كانوا منافقين ولا يختص الحكم بهم صحيح. لا يختص الحكم به بل لو كان مسل، المنافق كافر لو كان مسلما في اصله وفعل فعلا فحكمه حكمهم لا فرق بينهم كمن أشرك بالله تعالى وفي الاصل أنه ماذا أنه مسلم صار مشركا ولو كانت الآيات نازلة في المشركين كذلك ما جاء من الآيات المتعلقة بالتحاكم فيما يتعلق به نسبة ذلك إلى المنافقين أو إلى اليهود أو النصارى ونحو ذلك هذا لا يختص به بل لو فعل المسلم في أصله وهو مسلم لو فعل فعلهم تحق بهم والحكم حين يكون حكمهم قال أن هؤلاء كانوا منافقين ومنها أن هذا لا يصدر إلا من منافق إلا من من منافق لأنه قال يزعمون عرفنا أن الإيمان قد انتفى إذا من أظهر الإسلام لا إله إلا الله وصلى وصام وتحاكم إلى غير شرع الله تعالى هذا قد يكون ماذا قد يكون خفيا حينئذ يكون له حكم المنافقين يعني يعامل في الظاهر حكم ماذا المسلم لان المنافق تجري عليه احكام المسلمين واما اذا اظهره واعلنه صار ردة صار ردة فرق بين النوعين فالمتحاكم الى غير شرع الله تعالى قد يكون منافقا وتجري عليه احكام المنافقين وقد لا يكون كذلك قد لا يكون بل يكون ماذا كافرا ظاهرا وباطنا فاذا اعلن حينئذ يكون ماذا يكون كفرا اكبر يكون كفرا اكبر كما لو اعلن تحاكم إلى القوانين الوضعية إلى الديمقراطية هذا رد عن إسلام وقد لا يعلن لكن يكون ثم تحاكم في الباطن هذا في نفاق في الظاهر هذا اعتبر نفاقا قال فإن المنافقين يكرهون الحق واهله. فإن المنافقين يكرهون الحق وأهله ويهوون ما يخالفه من الباطن يعني من شأن المنافقين قال فيمتنعون بذلك من المصير إليك لتحكم بينهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون غيرهم فبين تعالى صفتهم وأن من فعل ذلك من فعل ذلك أو طلبه طلبه مجرد طلب وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان لكفره ليه لكفره قال ابن قيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين فإن تنازعتم في شيء ماذا قال؟ وردوه إلى الله والرسول إن هذا شرط بمعنى أنه يتحقق المنطوق وينتفى باعتباره العكس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم منها من لم يتحاكم ويرد الشرع ويرد النزاع إلى شرع الله تعالى انتفع عنه وصف الإيمان بهذا النص كما مر معنا مراراً قال هنا بالقيم هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبا امتنع قد لا لا نريد الكتاب والسنة حينئذ يعتبر نفاقا يعتبر نفاقا إذا كان في الباطن لأنك قد تخاصم شخصا وتجلس معه وحده ليس الأمر يعتبر دائما في الدول لا قد يكون خاص بين الناس بين بينك وبين غيرك تدعوه إلى الكتاب والسنة ولا يقبل يمتن يقول لا نتحاكم إلى فلان نرجع إلى مذهب فلان هذا داخل في النص داخل فيه بالنص وقد يكون عاما قال رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فابى أنه من المنافقين والمراد النفاق الأكبر المراد النفاق الأكبر لأنه قال اي يكفر به إذا التحاكم للطاغوت في ظاهره قد يكون كفرا ظاهرا وباطنا وقد يكون له حكم المنافقين والمراد به النفاق الأكبر يعني المخرج عن, عن الملة إذن قول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون عنك أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا إعراضا المستكبرين كذلك. قال هنا ويصدون لازم لازم يعني فعل لازم لا متعد. فرق بين نوعين. قال ويصدون هنا لازم أي لا متعد. وهو بمعنى يعرضونه ودخل كذلك في كفر الإعراضي وقد يجتمع ناقضان فأكثر وهو بمعنى يعرضونه لا بمعنى يمنعون غيره لصدى. يصد صداً صدا بمعنى منع بمعنى منع وأما صدودا الذي مصدره يأتي على الصدود هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإعراضي بمعنى لا ولذلك قال هنا ماذا؟ ويصدون عنك صدودا ولم يقل يصدون عنك صداً لأن الصد بمعنى المنع يمنعون غيرهم وهنا المراد به أنهم في أنفسهم يعرضون عن التحاكم إلى شرع الله تعالى قالوا يصدون هنا لازم لا متعد وهو بمعنى يعرضون لا بمعنى ماذا يمنعون غيرهم لأن مصدره الذي بمعنى يعرضون صدودا ومصدر المتعد صدا, صداً وما أكثر من اتصف بهذا الوصف وما أكثر كثير يعني من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم يدعي العلم وعنئذ إذا دعي إلى أن يحكم بشرع الله تعالى وإذا حصل النزاع بيني وبينك الكتاب والسنة قال لا بيني وبينك مذهب فلان هذا داخل في, في النص وبيني وبينك مذهب الحنف أو مالك إلى اخره لا شك أن النص يشملهم خصوصا من يدعي العلم فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى رحمه تعالى هنا هذا فقه جيد بمعنى أن الآية عامة ليست خاصة بحكام فقط وإنما هي عامة حتى فيما يجري بين الناس كذلك هو عام لا يختص بين الحكومات والدول بل هو عام قال فإنهم صد عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الآئمة الاربعه في تقليدهم من لا يجوز تقليدهم وجعلوا قوله المخالف لنصر الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم هذا باطل لأن العمده ماذا؟ هو الدليل العمده الدليل البحث إنما يكون فيه في الدليل لا في تحقيق قول فلان ولا في قول فلان وإنما يجعل طالب العلم أو العالم يجعل وقته في البحث عن ما أراد الله عز وجل أما ما أفت به فلان فلان مكلفا به نعم قد يكون وسيلة إلى التفقه لا إشكال فيه أما أن يكون هو غاية طالب العلم لا شك أن هذا يعتبر صدودا قال الذي لا تصح الفتوى إلا به قال هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به بل ومن يجعل المعتمد النظم والقوانين الإفرنجية ويدعي الإسلام يعني يقصد به ماذا قال وضعية هذا وضعية سميت بعد ذلك كان الإفرنجية لانها قادمه مستورده فيحكمون بلاد المسلمين بما حكم به بلاد الكفر بلاد الكفر وشكل هذا من الطاغون داخل كفر أكبر لا يزع فيه عند السلف قال بل ومن يجعل المعتمد النظمة والقوانين الفرنجية ويدعي الإسلام يدعي الإسلام ليس بمسلم لكنه يدعي الإسلام وقال شيخنا من الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومعروف الشيخ رحمة في هذا الباب وقال شيخنا المرتض المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله كافر يعني أكبر لان لو كان أصغر ما وجب قتله كفر اصغر لا يوجب القتل لانه معصيه من المعاصي لما قال يجب قتله دل على ذلك على ماذا على أنه كفر أكبر مخرج من من المله لانه منابذ مصادم للتوحيد من اصله من من اصله تحكيم القوانين الوضعيه لا شك أنه يعتبر من النواقض يعتبر من, من النواقض. وأي دولة تحكم به بهذه النظم فليست دولة الإسلامية من حيث النظام. حيث النظام. ديمقراطية ونحوها. هذا مروق عن الإسلامي. المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله. يجب قتله. وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص لأن فتنتهم عظيمه لماذا؟ لأنه يتظاهر أنه من من المسلمين هو منافق. إذا قيل منافق معناه ماذا؟ يظهر الإسلام وإذا عظل الإسلام وأبطل الكفر وعنده ولتعرف أنه في لحن القول هذا قد يعرفه البعض ولا يعرفه ماذا بعض الأخ بل قد لا يعرف الكثير فيظن ماذا أنه من من المسلمين وينطوي عليه ما ما ينطوي وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين فالله المستعان قال رحمه الله تعالى وقوله يعني قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون واذا قيل لهم للمنافقين لا تفسدوا في الارض الإفساد قد يكون حسيا وقد يكون ماذا معنويا وذلك بالمعاصي فهي اعظم افساد في الارض وأعظم المعاصي ما هو الكفر واذا جاء في النص السابق أن من صفات المنافقين التحاكم إلى غير شرع الله تعالى. وقال الله تعالى: هنا لا تفسدوا في الأرض. إذن أعظم ما يكون ماذا؟ هو التحاكم إلى غير شرع الله تعالى. قالوا إنما نحن مصلحون. هذه مجرد دعوة. يحتاج إلى ماذا؟ تحتاج الى دليل. مصلحون أي ما حالنا وشأننا الى إلى قال أبو العالية وغيره يعني لا تعصوا في الأرض. لا تفسدوا في الأرض. أي لا تعصوا في الأرض. لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله انظر عصى أو أمر الثاني لم يفعل لكنه ماذا أمر والأول فعل إذا شامل لي النوعين والتحاكم هنا قد يريد ولا يتحاكم وقد يطلب ولا يتحاكم لكنه ماذا مغاير للنوع الأول لكن كلاهما يعتبر ماذا يعتبر كفرا إذا قد يفعل وقد لا يفعل كمن أراد ماذا كمن أراد أن يذبح لغير الله تعالى فلم يفعل ما حكمه مشرك لأنه ماذا أراد الشرك الأكبر هذا الأصل قال رحمه تعالى لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الرحمن فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض هذا عام ومناسبة الآية لترجم أن التحاكم إلى غير الله ورسول من أعمال المنافقين وهو من أعظم الفساد في الأرض ولغرورهم المؤمنين بقولهم غره يغره غرورا خدعه إذا يخدعون المؤمنين يخدعون المؤمن وخداعهم يكون بماذا باعتبار ظهار الإسلام ظهار الطاعن قال ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له وموالاتهم الكافرين يقولون ماذا يقولون نريد أن نداري الفريقين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء مع المؤمنين ومع الكفار، وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء. أهل الأهواء البدع ويدخل فيه ماذا المنافق ولذلك ذكر من تيمين رحمة تعالى في مواضع أن الجهمية والمعتزله إلى اخره من جنس المنافقين من جنس المنافقين حينئذ نكون داخلين في هذه الآية وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة زخرفوها يعني زينوها أظهروا ماذا؟, ماذا؟ ما يتعلق بأن متمسكون بالكتاب والسنة ونحو ذلك قالوا التحذير من الاغترار بالراي. ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة الذي هو الاجتهاد الاجتهاد لا شك ماذا أنه من قبيل الراي. الاجتهاد إنما يجوز فيما لا نص فيه تبعي هذه من المسائل التي يخلط فيها الكبار قبل الصغار حتى العلم الاجتهاد إنما يكون فيما لا نص فيه وأما ما فيه نص فلا يحل لمسلم كبيرا كان أو صغيرا عالما أم جاهلا أن طالب علم لا يحل له أن, أن يجتهد ولو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك إذا التحكيم ماذا منصوص عليه فلا يتي ات فيجتهد بما يخالف النص قال ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله فيه في الباطل قد يكون الباطل كفرا قال رحمه الله تعالى وقولهم هذه الآية الثالثة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا نهي كذلك الآية السابقة قال أكثر المفسرين أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض مطلق المعاصي ثم تتفاوته كله فساد في الأرض وإن قلت المعصية لكنها ماذا باعتبار الكفر هي أعظم فسادا بل فساد الأرض في الحقيقة هو بالشرك هو بالشرك بالله ومخالفة أمره, ومخالفة أمره قال فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاعل ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض قال ولا صلاح للأرض ولأهله إلا أن يكون الله هو المعبود وحده دون ما سواهم والدعوة له لا لغيره لا يدعى إلا إلى تحكيم شرع الله تعالى ولا يدعى إلا إلى عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه فالأول مقتضى شهادة أن محمد رسول الله والثاني مقتضى شهادة أن لا إله هائلة أن لا يعبد إلا الله وألا لا يعبد إلا بما؟ بما شراء مجمع عليهم بين أهل العلم بل بين المسلمين ولا صلاح للأرض ولا ولأهلها إلا أن يكون الله هو المعبود وحده دون ما سوى والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لهم ولرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعه في المعروف يعني من أمير أو عالم ونحو ذلك إذا أمر فله حق شرع كالأبي مثلا والزوج نحو ذلك لكن مقيد ليس مطلقا طاعة تكون ماذا لا تكون مستقلة بمعنى أنه يأمر بما أراد ولو خالف الشرع وينهى عما أراد ولو خالف الشرع قل لا لابد أن يكون مقيدا بماذا بالشرع إنما الطاعه في المعروف في المعروف قال فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعه ووجه مطابقة الآية لترجم أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره إذن هذا إجمع هذا قوله ب وهو سبيل المؤمنين هذا دليل على أن هذا متفق عليه بين بين المسلمين قال وقولهم أفحكم حكم الجاهليه يبغون الايه يبغون اي يريدون وقدم هنا ماذا المفعول به الدلاله على الحصل اف حكم بالنصب على انه مفعول لقوله يبغون يبغون حكم الجاهليه حكم الجاهليه سبوا الى الجاهليه وكل ما نسب الى الجاهليه فليس من الوحي ليس من من الشرع قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر تعالى يعني في هذه الآية يبغون يريدون ويطلبون أنكر عليه هذه الإرادة وهذا الطلب ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المجتمل على كل خير والناهي عن كل شر يعني ما أمر الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه ماذا مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسد خالص أو, أو راجحه الشرع كله داخل في هذه القاعدة لا يأمر الله تعالى إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة صحيح ولا ينهى إلا عما فيه مفسد خالصه متمحضه يعني ليس فيها صلاح بأي وجه أو تكون المفسد فيه ماذا راجحه قال المجتمل على كل خير والناهي عن كل شر وهذه الكلية صحيحه باعتبار الأصل وباعتبار الأفراد يعني متحقق في كل فرض, فرض. لا يأمر الله تعالى إلا بما فيه مصلح ولا يأمر بشيء فيه فساد للعباد وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله المصنف رحمه تعالى يعمم هنا بمعنى أنه لو علم أن هذه آراء رجال وليست مستندة إلى شرع الله تعالى ليست مستندة لدليل صحيح ولا يجوز له حينئذ ماذا أن يحكم بها ولا أن يعمل بها ولا أن يجعلها حكما بينه وبين غيره ولو كان من أرباب المذاهب الأربعة هي الحكم عام حينئذ إذا علم أن هذا المتن مثلا مشتمل على أقوال ليست مستندة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك حينئذ لا يحل له ان يقول ماذا الفيصل بيني وبينك؟ متن كذا أو مذهب كذا وإلا دخل في الآية لا فرق بينه لأن هذا يعتبر من العدول علم أن هذا القول ليس على ماذا ليس عليه دليل صحيح وأن القول الآخر هو الذي ثبت بالدليل الصحيح فلا يجوز له أن يعدل عن عما ثبت بدليل صحيح إلى قول مبناه على الرأي والاجتهاد ولذلك قال وعدل إلى ما سواه فعمم المصنف من الآراء والأهواء والصلاحات هذه قد تكون كذلك قبل قبل البعثة وأمور الجاهلية مبنية على الآراء كسوالف البادية كما قال الشيخ التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله أما ما كان مستند على دليل وهذا لا إشكال في انه يعتبر ماذا؟ هو الذي يقال فيه اجتهاد معتبر أو أنه خلاف سائغ أو تأويل سائغ وأما ما لم يكن معتمد على دليل فأباطنه قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم كتابا مجموعة من احكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذ من مجرد نظره هكذا من مجرد نظر وفيها شيء من الشريعة فيها شيء من, من الشريعة كما يوضع اليوم ماذا ما يتعلق به لحوال الشخصية والمواريث يجعلون من الشريعة وما عداه فهو من القوانين ويظن البعض أن هذا من حكم الله تعالى لا ليس من حكم الله تعالى, تعالى. لا بد أن يكون المصدر ماذا؟ حكم الله تعالى قال الذي وضع لهم كتابا مجموعة من أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذ من مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة قدم على الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر كذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى كلام لي ابن كثير رحمه الله من فعل ذلك يعني تحاكم الى هذا الدستور يعتبر كافرا اعتبروا كافرا قال يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله ولو كان فيه شيء مما يتعلق بالشريعه لأن هذا النوع لا يتبعض فلا يحكم بسواه في قليل ولا في كثير وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وتمات الآية ومن اسم السفهام بمعنى النفي أي لا احد ومن أحسن من الله حكما هذا تمييز لقوله أحسن أحسن وحكما تمييز لأفعل التفضيل لقوم يوقنون والحكم هنا عام يشمل حكم الكوني والشرع كذلك قال السفهام إنكار أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى أو كذلك الاجتمال على المصالح جلب المصالح ودفع ودرء المفاسد. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الاخر مشالك صحيح؟ أفعل زيد أعلم من عمرو زيد أعلم من عمرو إذا أعلم هنا ماذا؟ تدل على المشاركة زيد عنده علم وعمر عنده علم إلا أن علم زيد أكثر وقد لا يكون ماذا؟ ثم اشتراك كما هنا في قوله ومن أحسن من الله حكما إذن هنا مفاضله بين ماذا بين حكم الله تعالى وحكم غيره حكم غير الله تعالى ليس فيه حسن البته حينئذ ليست على على بابها هذا مرادهم قال وهذا من باب استعمال أفعل التوظيف فيما ليس في الطرف الاخر مشارك الذي هو حكم غير الله تعالى ليس فيه حسن مطلقا لا يوصى بماذا بالحسن مطلقا ولو كان مركبا ولو كان مركبا كيف كان مركبا يعني من شرع الله تعالى وغيره وعينئذ ما يسمى بالدساتير مثلا اليوم يكون بعضه ماذا مأخوذ من الشرع هذا لا يصب بكون ماذا حسنا لابد أن يكون هذا البعض مستندا إلى ماذا إلى الشرع وهو ليس مستندا إلى الشرع قال رحمه الله تعالى أي ومن أعدل من الله حكما أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الواردة بولدها العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ثم قال المصلي فرحمه تعالى عن عبد الله بن الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى للغاية الى ان يكون هواه تبع لما جئت به وهو الكتاب والسنه الوحي الهوى مقصور هواه الهوى مقصور يعني ليس ممدودا هواء هوى فرق بينهما الهوى هو الهوى والهوى الهوى <تصفيق> قال الهوى مقصور مصدر هواه احبه يتعلق بماذا بالقلب ميل النفس وشرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع شرعا ميل النفس إلى مشتهيات يعني ما تشتهيه النفس بطبيعته قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون يعني قد تميل النفس إلى ما أمر الله تعالى وتحبه وتقدمه على على غير حين اذن هواه صار تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون كذلك صار ماذا صار مخالفا صار مخالفا أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا أي موافقا لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم وهنا جعل نفيا الإيمان نفيا لكمال الإيمان, نفي الإيمان الواجب لماذا؟ لأن اللفظ عام فيدخل حينئذ ماذا؟ من فعل المعصية من فعل المعصية وهي كبيرة من الكبائر قدم ماذا؟ قدم هواه على ما أراد الله تعالى هل كل تقديم هوى على مراد الله تعالى يعتبر كفرا أكبر جواب لا ولذلك حمله المصنف رحمه تعالى انصح الحديث على ماذا على نفي الكمال الواجب قال موافقا لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج عنه إلى ما يخالفه بحال لا يخرج عنه عن ماذا عن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالف بحاله فهذه صفة أهل الإيمان الخلص وأما إن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها فإنه ينتفي عنه من الإيمان كماله الود لما ذكرته سابقا ليس كلما خالف الشرع يكون ماذا؟ يكون كافرا ومع ذلك هو متبع لهواه كل صاحب معصية فهو متبع لهواه ان ارتكب ناقضا فهو متبع لهواه وإن فعل معصية كبيرة من الكبائر فهو متابع لي لهوى إذن اتباع الهوى ماذا؟ جنس يكون قدرا مشترك بين الكفار وبين المنافقين وبين عصات المؤمنين صحيح أو لا؟ حينئذ لابد من التفصيل ليس كلما اتبع هواه صار كافرا قال الرحمن تعالى وأما إن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها وكان هذا فيه, فيه تعميم لا جلال لا تفصيل وأما إن كان بخلاف ذلك هذا فيه تدل تجلاء السبصال أو في بعض أحواله أو أكثرها ومراده رحمه الله تعالى أنه ليس كل من اتبع هواه يكون ماذا يكون كفرا هذا الذي أراده حينئذ تعرفك كقاعدة عامة وأما التفاصيل باعتبار الذنوب وارتكاب الذنوب وما أراده فاعلها قال فانه ينتفي عنه من الإيمان كماله الواجب كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني مسلم مؤمن وقع في ماذا معصية هي الزنا كفر عند أهل السنة الجماعة بمعنى أنه ماذا ينفي عنه الإيمان الواجب ولذلك قال ماذا لا يزني وهو مؤمن لا يزني وهو مؤمن الواو هذه هو الحال يعني حال كونه مؤمنا إذن لا يرتمع الإيمان مع الزنا صحيح أم لا لا يرتمع الإيمان مع الزنا صحيح أم لا في تفصيل نعم لا تثبت ولا تنفي لا تقل يرتمع ولا تقول لا يرتمع وإنما يراد به ماذا تقول إيمان تارة يطلق يراد به الأصل وتارة يراد به الكمال الواجب وقولك لا لا يرتمع الزنا مع الإيمان إن أردت به الكمال الواجب فهو حق كما جاء في الحديث هنا وإن أردت به نفي الإيمان من أصله وهذا مذهب الخوارج مذهب الخوارج. قال لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن الحديث يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينقص إيمانه أو كذلك فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاصم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته أو كبرتة والعكس كذلك لا ينفع عنه الإيمان مطلقا يعني أهل العلم أو أهل السنه الجماعة في ما يتعلق بالإيمان قد يذكرون الإثبات فيقال يقيد مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته والعكس كذلك لا ينفع عنه إلا مقيدا فلا يقال ليس بمؤمن فتسكت هذا لا يصح لأنك نفيت عنه ماذا أصل الإيمان في ظاهره لابد من التقيير ليس مؤمنا كامل الإيمان حينئذ ثبت له أصل الإيمان فلا فيقيت في الإثبات وفي النفي كذلك لا يثبت الإيمان مطلقا لا في الإثبات وكذلك باعتبار النفي إذا لابد من التقييد إثباتا ونفيا قال فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاصر أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيراتك كما هو المشهور عند أهل العلم فيصير معه ماذا مطلق الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به مطلق الإيمان الإيمان المطلق أيهما أعم مطلق الإيمان أعم مطلق الإيمان أعم والإيمان المطلق أخص لماذا؟ لأن الإيمان المطلق هذا لا يصدق إلا على الكمل إلا على الكمل الذين لم يرتكبوا معصيه البتة بمعنى أنهم لم يتركوا واجبا ولم يقعوا في معصيه أما مطلق الإيمان فشمل ماذا؟ الكمل ومن دونهم الذين وقعوا فيه في معاصي حينئذ قال هنا فيصير معه أي مع العاصي الذي تلبس بالمعاصي مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به أصل الإيمان عاصل الإيمان اصل التوحيد لا الإيمان المطلق الكامل من كل وجه وهو وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وبه جاء الكتاب والسنة وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية خلافا للخوارج والمعتزين فإن الخوارج يكفرون بي بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان بالذنوب عند العلم إذا اطلقوا الذنوب لا يريدون بها ماذا لا يريدون بها النواقض مكفرات إذا قيل الخوارج يكفرون بي بالذنوب وحينئذ لو كفر بالشرك الأكبر يقول خارجي هو ذنب أليس الشرك ذنب حينئذ إذا كفر بالشرك هل يقال خارجي جواب لا إذا كفر به حكم بغير ما انزل الله خارجي لا يكون خارجيا ولا تكفيريا إذا الخوارج يكفرون بالذنوب اطلاق اهل العلم مراد بالذنوب ماذا الكبائر التي لا تصل الى حد الكفر واما الكفر والتكفير بالمكفرات هذا من الواجبات من مذهب اهل السنه والجماعه بل قد لا يصح ايمان عبد الا بتكفير ليس عندنا دين خال عن التكفير لا بد من ماذا لن يصح دينك وإسلامك وإيمانك وتوحيدك إلا بالتكفير إلا بالتكفير. أما نفيه مطلقا هذا خروج عن الملة. خروج المله ومحاربة التكفير مطلقا على ما هو الموجود اليوم هذا من البدع حتى من كبار العلم يعتبر من, من البدع قال فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزله لا يطلقون عليه الإيمان قول فاسق ينفون عنه هذا الإيمان منزل بين المنزلتين ويقولون بتخليدي في النار يعني في الآخرة اتفقوا مع الخوارج خوارج عندهم ماذا فاعل المعصية كافر ليس بمسلم وفي الآخرة خالد مخلد في النار المعتزله وافقهم في ماذا في كونه خالد مخلدا في النار أما في الدنيا قالوا هذا فاسق ليس بمؤمن ولا كافر. ليس بمؤمن ولا كافا منزل بين المنزلة وهذا مما تفرد به المعتزله دون سائل الفرق قال ويقولون بتخليد في النار وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل على الكتاب والسنة وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك بهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك أي ما دون الشرك ما دون الشرك فقيد ما دون الشرك بالمشيئة صحيح ما قيد ما دون الشرك بالمشيئة للنص لمن يشاء لمن يشاء أن يغفر له وتواترت الحديث بما يحقق ما عليه أهل السنة كما في الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعير أو ما يزن خردن وما يزن ذرة من إيمانه وكان في قلبه قال ذرة من إيمان مراد الإيمان الذي لا يصح إلا به الذي لا يصح إلا إلى به يعني لابد أن يكون مستجمعاً للشروط والاركان ليس مطلقا بمعنى انه يعتقد بقلبه فقط ولم يقل خيرا قط لا لابد أن ان ياتي بماذا بما يصحح ايمانه عندئذ تارك الصلاه يكون داخلا هنا صح او لا أو لا يكون داخلا تارك الصلاه هل معه اصل الايمان تعال قول اخر اذا تارك الصلاه كافر باجماع الصحابه رضي الله تعالى كافر باجماع الصحابه والخلاف حادث خلاف يعتبر حادث حينئذ معه أصل الايمان او لا ليس معه أصل الايمان إذا لم يفعل خيرا قط هذا يدل على أن تارك الصلاه ليس بكافر لا هذا استدلال فاسد استدلال فاسد بل المراد في هذا الحديث اولا هذه الاحاديث متعلقها ماذا ما يتعلق بالاخره وعندنا النصوص تتعلق بماذا بالامر والنهي حينئذ تكون مقدمة هي محل الاستنباط محل الاستنباط وهذه تعتبر من المتشابهات لا نقف معها ثانيا نحمله على ماذا على المحكمات يعني اولا تجيب بان هذه النصوص المتعلقه بالاخره انها ماذا انها مخالفه للنصوص المتعلقه باحكام الدنيا ثانيا أن من المتشابهات هي محموله على المحكمات قال النووي حديث صحيح رويناه او رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح وضعفه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيرهم بسبب الاختلاف في نعيم ابن حماد والشك الحاصل في تعيين الشيخ عبدالوهاب الثقف ولذلك قال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه وذكرها لكن معناه صحيح المعنى صحيح لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إذن المعنى صحيح دلت عليه سائر النصوص وكذلك ابن رجب شرحه وأتى بآيات تدل على, على المعنى قال هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي والشافعي بإسناد صحيح في كتاب الحدة على تارك المحجة وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة على قواعد أهل الحديث والسنة يعني ثم قواعد على طرائق المتكلمين الجهمية والمعتزلة والأشاعر ونحوه ورواه الطبراني وابو بكر ابن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار ومعناه صحيح قطعا وإلا من صحيح اسناده وشاهده في القرآن كثير كقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خيرة إذا تركوا حكم الله تعالى وجاءوا للاختيار هذا هوى او لا؟ هذا هوى اتباع للهوى الهوى ان يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إما استجابة وإما ماذا وإما هوى إما أن يعمل بالشرع وإما اتبع هواهم إذا الحديث في معناه ماذا صحيح الحديث اعتبر في معناه اعتبر صحيحا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ونحو هذه الآيات وسمى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاً فقال أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه؟ ودل ذلك على أن اتباع الهوى قد يكون كفرا ومخرجا عن الملة أي لا يهوى شيئا إلا ركبه هذا إذا عممنا إذا عممنا ووصف المشركين باتباع الهوى في مواضع كثيرة من كتابه وسائر البدع إنما تنشأ عن تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبهم قال والنبوي هو محي الدين أبو زكريا يحيى, يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمع الحزامي الحواربي الشافعي الإمام المشهور كان لفظ الإمام في نظر صاحب المصنفات المفيدة ولد بنوى قرية من قرى دمشق سنة ستمئة واحد وثلاثين وتوفي سنة وسبعين قال الرحمن تعالى وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود وراد أن يذكر مناسبه للآية السابقة وقال الشعبي هذا بسند صحيح عن الشعبي لكنه مرسل قال في تفسير الآية كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, خصومة الجدل وتخاصم القوم واختصموا تجادل وتنازع والشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي عالم زمانه تقدم ترجمته قال مكحول ما رأيت افقه منه وروى ابن اسحاق وغيره اسناد ضعيفه محمد ابن ابي محمد مجهول أنه كان بين الجلاس ابن الصامت جلاس بضم الجيم وتخفيف اللام الجلاس ابن الصامت قبل توبته ومعتب ابن قشير فعيل ورافع ابن زيد وبشير وكانوا يدعون الإسلام فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهليه فنزلت الآية وروية عن ابن عباس روية في ضعف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المنافق اسمه بشر والله أعلم على كل كما مر الآية فيها ماذا فيها عموم سواء صح هذا السبب أم, أم لا قال فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي بتثليث الراء رشو رشو رشو وأصل من الرشاء الذي يوصل به إلى الماء يعني الحبل والجمع أرشية الجعل وهو الجعل وهو الجعل يعطيه أحد الخصم الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له يعني يعطيه شيئا ما أو يحمل له على ما يريد ورشاه أعطاه الرشو ورشاه مرشاه حاباه وصانعه قال وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه جهينة حي مشهور من قضاع والكاهن طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية انتهى كلام الشعب رحمه الله رواه ابن الجرير وابن المنذر بنحوه وفيه ما يدل على أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى أشد كراها من اليهود والنصارى وهو أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانتهم العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان يعني بهم هذا المنافقين ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا وقد حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم من طاعتهم القرب منهم وحضَّه على جهادهم فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلُض عليهم مواه جهنم قال فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية ولبن جرير وغيره في سبب نزولها تفاخرت النضير وقريضة فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي وذكر القصة وابو برزة هذا غير أبي برزة الصحابين وفي بعض النسخ أبي بردة, أبي برده وهو الذي مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف يهودي من طي من بني نبهال وأمه من بني نظير وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وقد خرج اللعين إلى مكة يحرض على قتاله صلى الله عليه وسلم ويرثي قتل بدر لقريش ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين شبب الشاعر بفلان تشبيبا قال فيها الغزل وعرض به بحبها وشبب قصيدته وحسنها وزينها بذكر النساء حتى آذاه فانتقض بذلك عهده بماذا انتقض العهد بمجرد ماذا ما ذكر حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف يعني من الذي ينتدب لي لقتله ويغتاله قال من لي بكعب بن الأشرف فانه قد آذى الله ورسوله سنة فقال محمد بن مسلمه أتحب أن أقتله <تصفيق> قال نعم قال فأذن لي أن أقول له شيئا شيئا ما وكان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فأذن لأن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص له بعبارة مهمة هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فأذن لي أن أقول له شيئا فأذن لي أن أقول له شيئا قال قل فاتاه فقال له ان هذا الرجل قد سالنا الصدقه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماذا يطلب المال يعني وانه قد عنانا عنه غي عناه غيره اتعبه يعني اتعبنا قال وايضا والله لتملنه لتم لتم لتم قال ان قد اتبعناه فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير شأنهم وقد أردنا أن تسلفنا قال نعم أرهنوني نساءكم ثم قال أبناءكم ووعده أن يرهنه اللأمة يعني السلاح فوعده أن يأتيه ليلا فأتاه هو وأبو نائلة ومعهما عباد بن بشر وأبو عبس ابن جبر فنزل إليهم فقالت لهم رأته أين تخرج هذه الساعة وفي رواية أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن مسلم ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنه بليل لأجابه قال محمد فإذا جاء فإني مائل بشعره فأشمه فإذا استمكنت منه فدونكم فاضربوه فلما نزل متوشحا متلبسا بثوبه والسلاح قالوا نجد منك ريح الطيم قال نعم تحت فلانة اعطر نساء العرب قال تاذن لي أن أشمه قال نعم فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه وذلك في السنة الثالثة من الهجره قال هنا ثم ترفع إلى عمر فذكر له احدهم القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك, أكذلك الأمر قال نعم فضربه بالسيف فقتله يعني عمر رضي الله تعالى عنه ضربه بالسيف فقتله هذه القصة رويت من طرق متعدده فهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الاسناد قال الشارح لا يضرها ضعف اسنادها واعتمد ابن تيمير رحمه الله كثيرا قال وفيها أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل إذا أظهرها وإذا لم يظهر لا تجني عليه احكام المسلمين كما في الصحيحين وغيرهما والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس يعني فيما كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وفيها أيضا أن من طعن في شيء من الدين أو في احكام النبي صلى الله عليه وسلم قتل إذا أظهر ذلك صلى ردة وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والقيادة المعرفة لا تكفي لابد من ماذا؟ لا بد من العمل والقيادة كما ذكرت لك سابق تصديق القلب فقط دون قول وعمل لا يكفي فإن اليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور ومع ذلك ما كانوا مؤمنين قال الشارح وفيها جواز تغيير المنكر باليد وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك ربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط لا في الإنكار إنكار ممكن لا يحتاج الى شرط الإذن وإنما هو التعزير الذي يحتاج إليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين